ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسم إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وانزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتينهم الكتاب يؤمنون به، ومنها أولئك من يؤمن به، وما يجحدوا بآياتنا إلا الكافرون. وَمَا كُنْتَ تَتْلُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَقُطِّعُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَوْ تَابَ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَةٌ بَيْنَهُمْ فِي خُذُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا